وهل توجد أدية يستحب الدعاء بها بعد السلام من الوطر وما هذه الأدية يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوطر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع صوته بالثالثة ثم يقول رب الملائكة والروح كما رواه أبو داود والنساء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التسبيح يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك أو من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك والله أعلم